ونبأ القوم الذين بعث فيهم لوط عليه السلام وهم قوم اقترفوا فاحشة ما سبقهم إليها أحد من العالمين ورذيلة هي من اخص الرذائل وأحقرها وأشنع الذنوب وأفحشها وهي معصية قدرة نتنة وفاحشة رديئة وسيئه للغاية. ألا وهي أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين. وهذه الفعلة الشنيعه والصفة القبيحه التي تصف بها هؤلاء القوم تدل. على مسخ في العقل وانحراف في الفطرة وتحول إلى حياة بهيمية بل احقر من حال بهيمة الأنعام لأن أهل العلم ذكروا أن هذه الفعلة لا تعرف حتى في بهيمة الأنعام لا يعرف أن تيسا ينزع على تيس أو حماراً ينزو على حمار أو ثوراً ينزو على ثور أو كلباً ينزو على كلب هذا لا يعرف في بهمة الأنعاب وفي الحيوانات وإنما توجد هذه الفعلة من مسخ عقله وانحرفت فطرته وأصبح لا يرى الأمور إلا بشهوائية عمياء فليس له هم إلا قضاء الشهوة ولو في أعفن الأمور وأحقرها وأربلها وأخسها وعوقب هؤلاء القوم بعقوبة عظيمة جدا ونكال شديد بعث الله سبحانه وتعالى عليهم ملكا فجعل عالياً القريه سافلها أي القرية بكاملها قلبة، الأعلى إلى الأسفل، وذلك القلب عقوبة لهم لقلب العقول ومس النفوس والانحراف الشديد الذي وقع فيه هؤلاء، وقد قال الله سبحانه وتعالى وما هي من الظالمين ببعيد. وايضا مر معنا في سوره الذاريات قول الله سبحانه وتعالى فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم وذكر الله سبحانه وتعالى لخبر هؤلاء ونبأهم وما حل بهم سبحانه وتعالى من عقوبه حتى يعتبر العاقل ويتبصر الذليل ويعرف ان هذه الحقارات والردائل لا يجنى منها إلا الحياة البئيسة والعقوبة في الدنيا والآخرة مثل ما أحل الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القول ولهذا من يبتل بهذه الفعلة يبتل بأنواع من الآخات والعواقب الوخيمة التي يمر عليه الوانا منها في دنيا قبل أن يرقى الله سبحانه وتعالى يوم قيامة وقصص القرآن إنما ذكرها الرحمن جل وعلا لعباده ليعتبر العاقل ويتبصر الغافل ويرجع الخاطئ والضال ويحمد الله سبحانه وتعالى المعافى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الفسنة وصفاته العليا أن يحفظنا أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين وأن يصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والاهواء والأدواء ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو أن نجره إلى مسلم اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم صلى الله وسلم على رسول الله